قال موسى قتوان انه يقول هنديك خدايد بج انها هنديك أوا بقره جيلك لا ذلول نيا نرم نيا وصانتشبك تثير الاربع ارديب كيل ولا تسقي الحرف هر وصى نيا مسخره نيا سر نرمى بهندي وشندني اوف بدت زراعتي اوف بدت مسلمه يا مسلمه يا سلامتيا هميكي ماسيو كي كي ماسي لنينم لاشية تفيها رنجكي بتنية اش بلي رنج زر چه رنج دي لنينم قالوا اوانا قوتا موساي الان جئتا بالحق اها بقا بي تبو ما حقي ديارك بحقيهاتي مبدور السيزاني کنه کش جل اواجه کش نظانين اوانا حتكو بري هنج موساي حقي بوانت فذبحوها بجشنكا راب افجلها بكشتا وصر جيكا وما كادوا يفعلون ونزق جنابوا وبكا نزق جنابوا وبكا هندي هنطوان بصيار كرم هكار جارعيك هرچ لك هبا بكشتبا هما درز بس وان السرخو شدان اجبر هندي خودتا عالاجك السرون شدان